بسم الله الرحمن الرحيم بنا بيخواي بخشن مهربان إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت كاتيك روش بيترايا ووروناتين ما ودميك أستيركان هلورين كوتن خوار وو تاريك بون وكاتيك كشيوكان خران لشوين وإذا العشار عطلت وإذا النوحوش حشرت وكاتك وشتراء سكان زيان لهندرا وكاتك جانوران كوكرانوا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت ودم كدريا كان هلجير سندرا نوتكال كران وساتك همو جانك كرا ولا جلا شدا وَإِذَا الْمَوَوُّدَةُ سُئِلَتْ بَأيِ ذَنْبِ قُتِلَتْ وَكَاتِكْ بِرَسِيَارَكَ لَكْتَانِ زِنْدَبَتَالْ كَبَتْ جُنَاهِ وإذا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَكَاتِكْ كَنَامِي كَرْدَ وَبْلَوْ كَرَأَيَ وَوَدَابَشْكَرَانْ وَدَمِكَ أَسْمَانْ دَمَالِنْرَوْ وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وكاته كدوزق خلجرسين را وساته كبهج نزيق خرائه علمت نفس ما أحضرت أو موكسيك دزاني كتي آماد وبوخوي لطاك وخراپا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس سوين بو أستير قروكاني دقرينوا سورا وكاني خوشارا وكان والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس وبشوك تاريك دبيت وببياني كهناس داد إنه لقول رسول كريم Beyguman am Kur'anı güvteri روان kral ve çipaya berze kafir iştey süruşa. Di güçüne dadi arş makin mutay tham amin. Behiza, lai kawan arş kawan payaya, وما صاحبكم بمجنون ولقد راهه بالافق المبين وما هو على الغيب بظنين ها وريكت ان صلى الله عليه وسلم شهدني وكا ودلن سوين بخوا بيغمان فرشتي سروش دي ولا اسويروندا واورج دوت سلوق سروجدا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَأَوْ قُرْآنَ قَسَيْ شَيْطَانِي دَرْ كَرَوْلَ بَزَيِّ خَوَانِيَا وَكْ أَيْوَدَلِينَ ايو إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَيْنْ يَسْتَقِيمِ am qurana ta haa mojgariya bo hamudihalian bo okasanay kabyana we bari razda bron laewa lehialled... wa ma tashauna illa ay yasha allah rabbul alamin ewa razin re razna kan magarkate